على ربنا جل وعلا إن إبراهيم كان أمة لكن الأمة متفقة على أن مقام رسولنا صلى الله عليه وسلم عند ربه أعلى فهو عليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات الإلطاف من ربه جل وعلا ولطف الله جل وعلا بنبينا صلى الله عليه وسلم لطف ظاهر يدل عليه القرآن تدل عليه السنة يدركه كل من تأمَّل أيامه وحياته وهدوه ورواحه صلوات الله وسلامه عليه إذا أخذ الله جل وعلا الميثاق على النبيين من قبل أن يبعثه ثم اختصه الله جل وعلا بأن المساجد أحب البقاع إلى الله والثلاثة ذو الفضل منها المسجد الحرام اختار الله بلدته